لتحسين الاسره من الفكر المتطرف اسباب كثيره وعلاجات كثيره لكن اذكرها باختصار نحتاج في الحقيقه نشر للدين الصحيح وخصوصا مسائل السمع والطاعه لولاة الامر التحسيس في هذا الوقت ما ينفع تحتاج إنك أحاديث السمع والطاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة مئة حديث. نمسك جيل أو مجتمع أو جيل من اجيال سواء ثانوي اعدادي نسأله كم حديث تحفظ السمع والطاعة لولاك لا. نذكر واحد ترى نعم. نحتاج تعزيز هذه المساله من عده اتجاهات اكدها الاتجاه الشرعي الديني الصحيح ثم التاكيد على الجانب الفطري لان الحمد لله في مجتمعات بفطرته هو يرى السمع والطاعه لولاتها لكن هذه الفطره ترى لا تثبت انما ثبتها الشرع فوق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله خلقت يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث خلقت عبادي حنثا فجتالتهم الشياطين فجدال الناس الشياطين تغير فطرته الأمر الثالث من الاتجاهات في مسائل السمع والطاعه أن يكون الاتجاه وضعي نحتاج من طرق التحصين نشر المفهوم الصحيح في لزوم الجماعة ونحتاج ايضا نشر المفهوم الصحيح في الجهاد ما هو الجهاد الشرعي وما هو الجهاد التكفيري الخارجي الناس في الجهاد على طرفين موسط طرف يريد أن يمحي مسألة الجهاد تماما وطرف يريد أن يجعل الجهاد في جهاد المسلمين فيجاهد أهل بلده ويكفرهم ويجاهدهم الطرف الاول الذي يريد ان يمحي مساله الجهاد هذا خطر علينا في المجتمع لماذا لانه متى طلب منا ولي الامر الجهاد الشرعي الصحيح ونحن غرس في قلوبنا ان ما في جهاد لن نتاكد والطرف الثاني الذي هو غلا في الجهاد حتى قاتل المسلمين أيضا هذا ضرر على المجتمع فالأول يجعل العدو يدخل علينا والثاني يجعل الدمار فيما مبيننا والصحيح أن هناك جهاد شرعي مقرر في الكتاب والسنة وإجمع العلماء المسلمين أن يكون الجهاد هذا تحت راية ولي أمره من قاتل تحت راية العلمية فمات ثميتته جاهل قاتل في سبيل الله كالجهاد الذي الآن يقوم به أولاد أمرنا لمناصرة دولة شقيقة غالية علينا في اليمن نحتاج تركيز مس... هذه المسائل السمع الطاعوة في الإعلام مسموع، مقروء مكتوب نحتاج أن تؤكد هذه المسائل في مناهج التربية والتعليم نحتاج متابعة من الأب والأم فيما دخل على أبنائهم من هذه الأفكار حتى لو ما دخل نحتاج ترسيخ العقيدة والأصلة الذي عندنا محاربة الأفكار المتطرفة بكل صراحة كان كما ذكر مسلم في مقدمته ابن عاصم يأتون إلى أبي عبد الرحمن السلمي وكانوا أطفال صغار قريب البلو فكان يقول لهم احذروا شقيقا فإنه يرى رأي الخوارج من الصغر إذا ربيناهم أن هذا فكر خارجي وأن هذا تدمير وأن هذا تكفير وأن هذا تفجير واحذر والصح كذا لو كبر يمكن العقيدة عنده ثابتة أما نجعل قلوب خاوية إذا كبرت خطفت أي فكرة هنا الضرر ياتي الارتباط بولاة امرنا ارتباط صحيح بكل ثقه بكل قوه ان نقف معهم يدا بيد ان نكون معهم كالجسد يعني لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد هذا الجهد الجسد الواحد مكون من ماذا من راس وقلب وايدي وارجل واظفار وشعر صح كلهم لا يستغنون عن ماذا عن الراس هذا ولي الامر ولي الامر هو الراس الاساسي الذي يجب على الجسد كله ان يحافظ عليه لانه لو ذهب الراس ذهب الجسد ارتباط المجتمع بعلماء معتدلين معروفين بالحكمه معروفين بالسنه معروفين بلزوم الجماعه قاعده اخيره ان هذا العلم دين فانظروا عما تاخذون دينكم الدين لا يؤخذ من كل احد لان التطرف اين وهذه الحقيقه وقع في الدين في فهم الدين فهم غير صحيح فلا ناخذ من رجل مجهول لا ناخذ الدين من قصاص لا ناخذ من رجل لا نعرفه حتى ناخذ من الموثوقين دخل الامام مالك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كثير من القراء فقالوا الا تاخذ عنهم قال والله لا اتهم رجلا ولكن هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم